ونقر في الأضحى ما نشأ إلى أجن مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم الليقطع فلينظر، فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض؟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 أي يخرج منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها وذو عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا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 والبُدْنَ جَعَلْنَاها لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ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 إلا إذا تمنى القَشْيَطَانُ في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم لخل يرضونه وإن الله عليم حليم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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير